يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمرافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكخاذ الله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبهم في جوفه وما جعل أزواجكم رلائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلك قولكم لفوا حكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقشط عند الله فإن لم تعلموا آباؤهم فإخوانكم شجعن ومواليكم وليس عليكم جناح وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّ الَّذِينَ أَوَلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ أَوْلَى بِهِمْ مِنَ الْأُخِ وَالْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ والمهاجرين الكتاب وإذا أخذنا من النبيين ميثاقا ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد الكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا نعمة الله عليكم إفجاءتكم جنودا فأرسلنا عليهم ريحه فأرسلنا عليهم ريحه وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إفجاؤكم من فوقكم ومن أسهل منكم وإذ زابت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا كنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزاما شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرضوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غورا وإذ قال الطالب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 لابيكون رحما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقايلين من اسوانهم هل الينا ولا ياتون الباء الا املا اشحه عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي ينشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكانا سَفونَ الأحْزَابَ لَمْ يَذْهَبوا وَإِيَّاتِ الأحْزَابِ يَوْذُولُوا أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الأَعْرابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِي كُم مَقَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسُوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ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 ينتظر وما بدلوا تبليلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروا من أهل الكتاب من صياصيهم وقلف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا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 ك نبي فاحشة مبينة يضعف لها يضعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقلت منك لنا لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما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 وتخفى في نفسكما اللهم بديء وتخشى الناس والله أحق أن تخشى فلما قضى زيد منها وطرز زوجناكها زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعائهم فِي أزواج أدعائهم إذا قضوا منهن وطرأ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 هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيته يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا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 يا ايها الذين امنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده فما لكم عليهن من عدة تعتدونها وسرحوهن سراحا جميلة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 أُرِدِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤِي إلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنْ بَتَوَيْتَ مِنْ مَنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقْرَأَ عَيْنُهُنَّ وَلَا يَحْذَنَ وَيَرْضَئن بِمَا أَتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا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 يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أي يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنا غير ناظرين إنا ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعامتم فانتشوا ولا مستأنسين لحديث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 والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا فقد احتملوا بهتانه وإثم مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدلين عليهن من جلابي بهن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 رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنِهِمْ لَعْنًا كَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيها